اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح بحر الله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير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 وما يعوج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض وان الى الله ترجعون يولج الليل في النهار وي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 مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير ادِي قْرِضٌ لَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَكَ له فَيُضَاعِفُهُ لَهُمْ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَانُهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ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 وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ يَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَخْتَبِسْ بِسْمِ نُورِكُمْ لا رجع وراءكم فتلتمسون نورا فضرب بينهم بسور له ذا ذاتي باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب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 فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم و وبئس الموصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله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 اللَّهُ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَقَرْضَ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ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 اصحاب الجحيم اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثنا ينجي ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 صَابَ مِنّ نُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ مَّا لِفِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّذَرَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِّكَي لَّا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ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 نَزَّلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مِنْ نُبُوَّةٍ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ يرسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتينا من جيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهنانيه بتدعونا ما كتبناها عليهم قانعايتها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتكم كفلين من رحمته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 فَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُعْطِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ